لَمَّا فَصَلَ قَالَ وَطُبِ الْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُغِيثٌ بِنَهرِ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَن اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا فَلَمَّا جَاوَزَهُ هو وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا قَاتَلَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَغْنُونَ أَنْمَهُمْ نَاقُ اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةِ كَمْ مِنْ فِئَتِهِ قَلِيلَةِ الْغَلَبَةِ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ قادِرين ولما درجوا لجان توجونهم قالوا ربنا افرغ علينا صدرا افرغ علينا صدرا وثبت اقدامنا وانصرنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزمهم باذن الله وقتل داود جارو تواته الله الملك والحكمة واتابه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العاد. تلك آيات الله نتنوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين